طَاسِيد تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ إِن الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زُيِّنَ لَهُمُ الْأَعْمَالُ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله خَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ عَلَ لَكُمْ تَصْفَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ الْأَمْرُ يَا نُورُ كَمَن فِي نار و من حولها و سبحان الله رب العالمين يا موسى انه أنا الله العزيز الحكيم وَأَلْقَى صَكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعْتَب يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَمَ مَسَّهُ مَا بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنَّ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 ثيقين فلما جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين